شبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا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 هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادته والرحمن هو, هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله والملك القديس السلام المؤمن الملك القديس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عباد